قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه الإحالة على هذه السورة عند كلامه على قول الله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير في سورة هود فقال عند تلك الآية فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به في عبادته شيء وساق الآيات المماثلة لها ثم قال وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة وسنتقص الكلام عليه إن شاء الله تعالى في سورة الناس لتكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنا وإن في هذه الإحالة منه رحمه الله تعالى لتنبيها على المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة وتوجيها لمراعاة تلك الخاتمة كما أن في تلك الإحالة تحميل مسؤولية الاستقصاء حيث لم يكتفي بما قدمه في سورة الفاتحة ولا بما قدمه في سورة هود وجعل الاستقصاء في هذه السورة ومعنى الاستقصاء الاستيعاب إلى أقصى حد قال المؤلف أثابه الله وما أظن أحدا يستطيع استقصاء ما يريده غيره سيما ما كان يريده الشيخ رحمه الله تعالى وما كان يستطيعه هو قال أثابه الله ولكن على ما قدمنا في البداية أنه جهد المقل ووسع الطاقة فنستعين الله ونستهديه مسترشدين بما قدمه الشيخ رحمه الله في سورة الفاتحة وهود أما الإحالة فالذي يظهر أن موجبها هو أنه في هذه السورة الكريمة اجتمعت ثلاث صفات لله تعالى من صفات العظمة والكمال رب الناس وملك الناس وإله الناس ولكأنها لأول وهله تشير إلى الرب الملك الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده ولعل مما يرشد إليه مضمون سوره الإخلاص قبلها هذا أيضا في قوله قل هو الله أحد الله الصمد وهذا هو منطق العقل والقول الحق لأن مقتضى الملك يستلزم العبودية والعبودية تستلزم التأليه والتوحيد في الألوهية لأن العبد المملوك تجب عليه الطاعة والسمع لمالكه بمجرد الملك وإن كان مالكه عبدا مثله فكيف بالعبد المملوك لربه وإلهه وكيف بالمالك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد وقد جاءت تلك الصفات الثلاث الرب والملك والإله في أول افتتاحية المصحف الكريم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين وفي اول سوره البقره اول نداء يوجه للناس بعباده الله تعالى وحده لانه ربهم مع بيان الموجبات لذلك في قوله يا ايها الناس اعبدوا ربكم ثم بين الموجب بقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم وقوله الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وهذا كله من آثار الربوبية ودليل استحقاقه تعالى على خلقه العبادة ثم بين موجب إفراده وحده بذلك بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي كما أنه لا ند له في الخلق ولا في الرزق ولا في شيء مما ذكر فلا تجعلوا له اندادا ايضا في عبادته وأنتم تعلمون حقيقة ذلك وعبادته تعالى وحده ونفي الأنداد هو ما قال عنه الشيخ رحمه الله والعلماء قبله معنى لا إله إلا الله نفيا واثباتا فالإثبات في قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم والنفي في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وكون الربوبية تستوجب العبادة جاء صريحا في قوله جل وعلا في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالموصول وصلته في معنى التعليل لموجب العبادة وسيأتي لذلك زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى في نهاية السورة وقد جاء هنا لفظ رب الناس بإضافة الرب إلى الناس بما يشعر بالاختصاص مع أنه جل وعلا رب العالمين ورب كل شيء كما في أول الفاتحة من قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين وكما في قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام وقد اضيف إلى بعض أفراد أخرى كالسماوات والأرض وغيرها كقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقوله فيما سبق فليعبدوا رب هذا البيت وقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة أي البلد الحرام وقوله تعالى رب العرش الكريم وكما أضيف إلى ذلك فقد أضيف إلى الرسول في قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك وقوله وربك فكبر إلى غير ذلك ولكن يلاحظ أنه مع كل إضافة من ذلك ما يفيد العموم وأنه مع إضافته لفرد من أفراد العموم فهو رب العالمين ورب كل شيء أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر نكمل فيه حديث المؤلف حول قول الله تعالى رب الناس فحتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته